وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا مال جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن إن الله هو التواب الرحيم